الله <تسجن> ایله من حقيته الدو في السامن داير ما يدور جنان تبني وجيني من بالي اللي عرفت تدرب بدون نور الشمع في السامن الله التاريخ شاء الله عمران وادي صبرت الله قدري ما شاء الله وادي الله ما شاء الله وادي الله يا نور عمر والدين تطير على النبي تزعل حياتك هنا وسرور برج الشباب اني في السم الدائر برضه الله انا بطا اذا كانت خالي في رحلك المبلي والخالي صبر بطا اذا خالي بروح المبلي والخالي صبرت لك في الرحم المبلي والخالي وعلى ما اسمع يا الخالي عليك الحب يدق دور الشيب باي في سم داير ماي اجمد نسيب فيه العرضات قالت كالت عرض وصدي من فعل الشيطان. يقول أمك دعيام مش عايزة غير راحت ذاك قولوا أمك دعيام مش عايزة غير راحت ذاك كل الباك مش عايز من راحة ذالك صبرت وطلت للباب بالسد وثلو القرى يجعل عنك وجه الخير هي الهديرة والتأمين خليك بنظر الحلوى كبير صون الجميل عشان توصد عيش لعصر الحري بيها كم في المطرين الزرعي يا سيدي تبلى وعد شب سرعي ماتي بيقى بالقبل كلا بيلوك ولا بيتعال خليك بقى عن ضرشان في عبلة يا فرس الفرسان هبت نصيح يا مهالي عشان نفرت حباتك هبت نصيح يا مهالي عشان نفرت حباتك بقراتك و تبلن محب مقب و رحلك المبلي والخالي انا روحي بك قد خالي رحلك المبلي والخالي وعلى باب اسمع يا الخالي حوضك مليا وزاهي نور وعلى باب اسمع يا الخالي محوتك ومن صغر أنا بحب قلبي متعلق بهوا في النهاية سرنا ضحايا لف